بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجزي أهل الوفاء بالتمام والوفى وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أما بعد فهذه الليلة الشريفة المباركة ليلة تأنس فيها قلوب المحبين بكثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهي في كل صلاة وسلام تغترف من صلاة ربها عليها عشرة أضعاف فطوبى والله وهنيئا وسعدا وبشرا لكل محب تقلب ليلته هذه مستمتعا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب حبا وينتقل وفاءا ويستزيد خيرا ورحمة وبركة من رب الأرض والسماء صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم عبادة صلاتنا عليه محبة وقربه صلاتنا عليه صلى الله عليه واله وسلم لون من الوفاء عزيز يجده المؤمن أوفر ما يكون في ليلة كهذه أيها الكرام ليلة الجمعة التي تزهر سماؤها بالصلوات والسلام التي تنبعث بها أفواه وقلوب المؤمنين في هذه الأمة المباركة يعترفون فيها وفاء بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعبرون فيها عن حب عظيم امتلأت به القلوب والأفئدة فلا أبرك من هذه الليلة في امه الإسلام وهي تعيش هذه العباده وتتقلب في أكنافها إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة وأجر وفير فكيف وهي مندوبة؟ في ليلة كهذه في قوله عليه الصلاة والسلام أكثر الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا إن صلاتنا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كفارة للذنب وتفريج للهم وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا المعنى فهذا فيه إخبار بأن الصلاة زكاة للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والزكاة تتضمن النماء والبركة والطهارة والحديث الذي قبله في قوله لابي إذن تكفى همك ويغفر ذنبك قال والذي قبله أنه فيه كفارة وهي تتضمن محو الذنب فتضمن الحديثان أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحصل طهارة النفس من رذائلها ويثبت لها النماء والزيادة في كمالاتها وفضائلها وإلى هذين الأمرين يرجع كمال النفس فاعلم أو فعلم أنه لا كمال للنفس إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي من لوازم محبته ومتابعته وتقديمه على كل من سواه من المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه انتهى كلامه رحمه الله فاجعلوا لكم حظا وافرا ليلتكم هذه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوا مجلسكم هذا ايضا منطلقا في مطلع ليلتكم هذه بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وما زال مجلسنا عامرا بفضل الله بتقليب الصفحات في كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى وقف بنا الحديث يا كرام عند عاشر فصول الباب الأول وهو آخر الفصول في أول أبواب الكتاب نختم به الباب الأول وقد خصه المصنف رحمه الله للحديث عن الآيات والسور التي لم يتعرض لها في فصول سابقة بابنا الأول الذي أنهينا فيه فصولا تسعة جعله المصنف رحمه الله لبيان المواضع التي تظهر عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء منصوصا في كتاب الله وهو كثير عظيم مبارك كما مر بكم في ليالي سابقا المجالس الماضية كان المصنف رحمه الله يحرص على تخصيص كل فصل بموضوع وعنوان أو بموضع من كتاب الله جاء فيه عظيم القدر والمنزلة والمكانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تأتى له ذلك رحمه الله في فصول تسعة تامة فجاء الفصل العاشر لتمامها وجعله المصنف رحمه الله لمحاولة جمع باقي المواضع من القرآن التي تدل في استياق ذاته على عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما له من المكانة الرفيعة والمرتبة الشريفة عند ربه تبارك وتعالى مما لم يذكر في فصول سابقة فكأنه جعل الفصل الأخير في هذا الباب خاتمة يجمع فيه المواضع التي لم يمضي لها ذكر ولم يسبق لها إيراد في فصول الباب التسعة السابقة وهذا منه رحمه الله محاولة قدر المستطاع للإحاطة بهذا الباب وما جاء من المواضع في كتاب الله الكريم وقبل أن نشرع في قراءته أحببت التذكير بأنه لم يزل هذا الصنيع من القاضي عياض رحمه الله يمثل يا كرام بوابة مهمة لنا عندما يكون الحديث عن عظيم قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يكون المعنى هو إظهار فضل نبينا ومكانته عند ربه جل في علاه فإنه ينبغي أن نتجاوز هذا الباب وينبغي أن تؤسس أول الخطوات على هذا المعنى فإنه لا أعظم مكانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتاب الله فوالله ما عظم أحد نبي الله صلى الله عليه وسلم مثل ما عظمه ربه جل في علاه ولن تجد إطلاقا مدحا ولا ثناء ولا تشريفا ولا تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما خصه به ربه بكلامه في كتابه العظيم فأعظم الشرف وأجل المناقب وأسمى المراتب وأزكى ما جاء في ثناء ومدح لرسولنا صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في كتاب الله الكريم فاولى بكل محب يخفق قلبه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى يعيش مع هذه الآيات من كتاب الله يعرف فيها عظيم القدر لرسول الله عند الله ويعرف فيها المكانة الرفيعة لنبي الأمة في كتاب الله ويعرف فيها ما خصه الله تعالى به وما جاءت الآيات التي تدلى إلى يوم القيامة في بيان مكانته صلوات الله وسلامه عليه إذن هو مدخل مهم ينبغي العناية به وينبغي أن يؤسس حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإدراكنا لعظيم قدره وشريف مكانته ينبغي أن يؤسس على ما جاء في كتاب الله أولا منهم طلق المصنف رحمه الله تعالى لنعلم أن ما نقرأه وما نسمعه في كتاب الله منذ أن نزل هذا الوحي ومنذ أن تلته هذه الأفواه المؤمنه في الأمة كانت ولم تزل تصدح في الكون إشادة برسول الله صلى الله عليه وسلم وطالما تلي القرآن في الأمة فلا يزال قدره عليه الصلاة والسلام يعلن في الخافقين ولا تزال مكانته صلوات الله وسلامه عليه تسمعها في محارب المساجد وعبر المآذن وفي تلوات القراء وفيما ما يتلوه الناس وما يحفظه الصبيان لتعلم أن الله عز وجل أودع في كتابه مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم لتبقى محفوظة ولو اندرس علم العلماء وكتابة المؤلفين وثناء الشعراء ولو محيت كل تلك الآثار فلا يزال ثناء ربه عليه باقيا ما بقي كتاب الله في الأمة ولا يزال عظيم قدره عليه الصلاة والسلام مرفوع الراية ما بقي كتاب الله يتلى ويسمع ويحفظ وتردده الألسنة وتحفظه الصدور ويبقى يترنم به المؤمنون إلى قيام الساعة هذا وحده يا قوم والله عظيم شرف لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يودع فضله ومكانته وعظيم شرفه ومناقبه وثناء ربه عليه أن يودع في كتاب الله وأن يبقى هذا محفوظا متلوا وأن يبقى مترددا في هذا الزمان عبر التاريخ إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها والأمة تقرأ في مثل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والأمة تقرأ في مثل قوله فلنولينك قبلة تراها والأمة تقرأ في مثل قوله والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى في آيات كثيرة مرت بكم في فصول الباب الأول التسعة السابقة فهذا فصل أخير ختم به المصنف أول الأبواب التي جعلها لهذا المعنى لاستخراج ما في كتاب الله من الآيات الدالة على عظيم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أبدع المصنف رحمه الله في تلك الفصول التسعة وإبراز مواضع من القرآن لطالما قرأها أحدنا واستمع إليها لكنها لم تقع موقعها كما هو في كتاب الله فيه تجليه لعظيم القدر وشريف المكانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده وما خصه الله به من ذلك سوى من تضم فيما ذكرناه قبل نعم يقول رحمه الله سوى من تضم فيما ذكرناه قبل يعني في غير ما أورده المصنف في الفصول التسعة السابقة فهذا فصل يظهر أو يورد فيه ما أظهره الله تعالى في القرآن الكريم من كرامته صلى الله عليه وسلم على ربه ومكانته عند ربه وما خصه الله تعالى به في كتابه الكريم قال سوى من تظم فيما ذكرناه قبله إذا هو يجعله خاتمة يورد فيه ما لم يرد قبله في الفصول التسعة السابقة نعم قال رحمه الله من ذلك ما نصه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم ومن طوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب نعم أشارت الآيات إشارة في سورتي الاسراء والنجم إلى هذه المعجزة الكبرى معجزة الإسراء والمعرانج التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها في مطلع سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا في إشارة في سورة النجم وهو يظهر مكانته وحظوته عليه الصلاة والسلام عند ربه وما بلغه من المكانة العظيمة لما قال الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى أن قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إلا أن الموضعين في كتاب الله هذين في سورة النجم وفي سورة الإسراء لم يرد فيهما تفاصيل ما جاء في حديثة الإسراء والمعراج كما تعلمون ولم يأتي في كتاب الله تفاصيل هذه الحادثة والمعجزة الباهرة إلا في السنة الصحيحة الثابتة وهذا الباب قد جعله المصنف رحمه الله مخصوصا لما جاء في كتاب الله من تلك المعاني وعلو المنزلة وشريف المكانة أما إن الإسراء ولا شك من أعظم الدلائل على عظيم منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تضمنته قصة الإسراء من مواقع فيها عظيم الشرف والتقديم والتكريم أما اما الأنبياء عليهم السلام في المسجد الأقصى فصلوا خلفه مأمومين فان يكون النبي الخاتم المؤخر إماما لمن سبقه من الأنبياء شرف وأي شرف ثم عرج به إلى السماوات السبع كلما استفتح سماء وجد فيها نبيا من الأنبياء فيسأل عنه فيقال له فلان فيرحب به ويحييه إلى ما صار من قصة فرض الصلاة فيمر بموسى عليه السلام فيأمره أن يرجع إلى ربه الحفاوة التي وجدها في ثنايا قصة الإسراء والمعراج وتشريفه على الأنبياء وتقديمه عليهم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام دليل جلي على علو المنزلة وشرف المكانة فضلا عما في قصة الإسراء ذاتها من كرامة له عليه الصلاة والسلام أن يصعد به في ليلة من أرض مكة إلى السماء السابعة وأن يؤتى به إلى تلك المنزلة فيثبت فؤاده ويسل خاطره وتشرع الصلاة ويعود عليه الصلاة والسلام هذه الكرامة وبهذا الإعجاز ليعيش مرحلة جديدة من دعوته في أمته صلوات الله وسلامه عليه قصة الإسراء عظيمة وحادثتها باهرة ومعجزة عجيبة وجاءت تفاصيلها في السنة لكن المصنف لما خص هذا الباب لما جاء في القرآن الكريم من الكرامات النبوية وعظيم المنازل التي وردت في كتاب الله وقد جاء في كتاب الله الإشارة اكتفى رحمه الله هنا بالإشارة فقال ما تضمنته سورة الإسراء وسورة النجم ومن طوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدة ما شاهد من العجائب إذن فأين تفاصيل هذا العجب؟ أين تفاصيل هذه المنازل العظيمة أين بيان هذا القرب الكبير الذي خصه به ربه الكبير المتعال هذا لم يرد في كتاب الله لكنه ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن عظيم تبويب المصنف ودقته رحمه الله أجل الحديث عما ورد في قصة الإسراء إلى الباب الثالث وأوعب فيه هناك تفاصيل الحادثة ومنطوت عليه وما تضمنته الروايات ومن فرد به بعض الرواة عن بعض وما تضمنه ذلك من بعض المسائل مما اختلف فيه أهل العلم مثل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج وما حصل من خلاف كل ذلك جاء مستوعبا لكنه في موضعه الملائم له من الكتاب وقد جعل المصنف رحمه الله الباب الثالث مخصصا لما جاء من الكرامات والفضائل والخصائص مما تضمنته السنة والآثار لا مما جاء في كتاب الله فأرجأ الحديث عن هذا الموضوع العظيم والمعجزة البالغة إلى موضعه من الكتاب نعم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك عصمته من الناس بقوله تعالى والله يعصمك من الناس وقوله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومن ذلك عصمته من الناس من ذلك يعني من كرامته عند ربه وما اظهره الله في كتابه العزيز من عظيم المنزلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام عصمته عليه الصلاة والسلام قال عصمته من الناس ليست العصمه المقصودة هنا عصمه النبوه بمعنى الصيانة من الوقوع في الذنوب والمعاصي لا عصمته من الناس يعني حمايته عليه الصلاة والسلام يعني منعه أن ينال بأذى عصمته صلوات الله وسلامه عليه ألا يناله أحد بسوء أو اذى أو قتل ونحو ذلك هذه العصمه ثبتت في قوله والله يعصمك من الناس فكيف عصمه ربه؟ أخرج الترمذي وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع بحديث في سنده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرس من أصحابه بالمدينة يعني كانوا يتناوبون الحراسة عليه خشية أن يلاله أحد اليهود بسوء أو أحد المنافقين بأذى أو يعترضه عليه الصلاة والسلام قال كان يحرس عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآية والله يعصمك من الناس فأخرج عليه الصلاة والسلام رأسه من القبة فقال أيها الناس صرفوا فقد عصمني الله تعالى الحديث فيه ضعف لكن المعنى الوارد هنا في الآية تناوله المفسرون ببيان شيء عجيب اسمع إلى ما يقوله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير والله يعصمك من الناس يقول ابن قتيبة يعصمك أن يمنعك منهم والله يعصمك يعني يمنعك من الناس أن يصيبك أحد منهم بسوء يقول ابن كثير ومن عصمة الله له حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا أرأي عاش في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة كانت ممتلئة بالمواجهة أصحابه تعرضوا لألوان وألوان من الأذى فعذبوا وأوذوا وفتنوا عن دينهم بل قتل بعضهم أما قتل ياسر والد عمار وزوجه سمية وكانوا يتعرضون لسوء العذاب وكان يعذب بلال وغيره من الموالي والجواري بمكة فتن الصحابة وأوذوا اذى شديدة لا تقل لأنهم ضعفة حتى أشراف الصحابة أذي بعضهم فما الذي منع الأذى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبلغه أذى فيه من الإهانة والاحتقار ما قد يبلغ غيره من البشر؟ هذا المعنى الكبير والله يعصمك من الناس يقول ابن كثير رحمه الله حفظه الله تعالى من أهل مكة وصناديدها وحسادها إلى أن قال مع شدة العداوة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة فصانه الله في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب وقد كان في كفالته وكان يدفع عنه اذى قريش وكان يمنعهم من أن ينالوه بسوء اسمع يقول اذ كان رئيسا مطاعا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا محبة شرعية يعني لا محبة لدينه لأنه ما آمن سؤال ربك الذي أودع قلب أبي طالب حبا لابن أخيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أما كان ربك قادرا أن يودع قلب أبي طالب حبا شرعيا وإيمانا بنبوته واستجابة لدينه لكن حكمة الله ما كانت كذلك يقول ابن كثير رحمه الله ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها لو أسلم أبو طالب لتجرات عليه قريش ولا عليه وعلى ابن أخيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فكم لله في ذلك من حكمه يقول ولو أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها ولكن لما بينه وبينهم قدر مشترك هابوه واحترموه فصارت الصيانة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعمه أبي طالب يقول فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذن يسيرا ثم قيض الله له من الأنصار فبايعوه على الإسلام وساق رحمه الله ألوانا من عصمة الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام تسخر الأسباب ويقدر ربك المقادير التي تضمن عصمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا لون عجيب يا إخوة وشرف عظيم والله هو دلالة وآية كبرى إلا أنها ليست موقفا في السيرة وليست مرحلة وليست صفحة تقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام خلال ثلاث عشرة سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة كانت فيها العصمة الإلهية لرسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى سؤال هنا أيضا يثار يقول ابن الجوزي رحمه الله فإن قيل فأين ضمان العصمة وقد شج جبينه وكسرت رباعيته وبورغ في أذى اما اعترضه بعض سفهاء قريش بمكة بأذى أما وضعوا سل الجزور على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام اما ابتدروه بألسنة فيها من السوء فقالوا ساحر وكذاب وشاعر ومجنون فأين قوله والله يعصمك من الناس بل أما أحاطوا بداره يريدون قتله صحيح أنهم ما قتلوا فأين والله يعصمك من الناس فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام وهو يحكي أنه يجد أثر السم في الشات التي سمته فيها اليهودية فأين والله يعصمك من الناس هذا سؤال يقول ابن الجوزي رحمه الله فإن قيل فأين ضمان العصمة وقد شج جبينه يعني يوم احد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ووجد يوم احد اذى شديدة وبولغ في اذاه يقول فعنه جوابان الأول أن الله عصمه من القتل والأسر وتلف الجملة يعني عصمه الله مما يمنعه عن تبليغ الرسالة مما يمنعه عن الاستمرار في تبليغ دعوة الله ودين الله ووحي الله هذا قد تكفل الله به لكن ليس المعنى أن يعصمه الله من كل شر من كل سوء من كل أذى فإن ذلك لو حصل لو كان فيه معنى الكرامه لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنه يفوت به معنى عظيم أن يقتدى به لمن بعده من الدعاه والمصلحين وأرباب الخير وحملة الامانه في الأمة كيف سيكون لهم اسوه في تحمل الأذى والسوء إلا أن يكون لهم قدوة برسول الله عليه الصلاة والسلام إذن ستفهم أن معنى والله يعصمك من الناس كما يقول هنا رحمه الله عصمه من القتل والأسر وتلف الجملة فيما يمنع من تبليغ الرسالة قال فأما عوارض الأذى فلا تمنع, فتا فلا تمنع عصمته الجملة منه هذا المعنى الأول والجواب الأول والمعنى الثاني أن هذه الآية نزلت بعد ما جرى عليه ذلك في سورة المائدة والله يعصمك من الناس ومعلوم أن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن فلما أخبر الله بقوله والله يعصمك من الناس كانت العصمة تماما بعد نزول الآية فهذا جواب يزول به الإشكال يعني أن ما حصل بمكة وما حصل بأحد وما حصل في بعض المواقف كان قبل أن ينزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس إذا فزال الإشكاله يتجلى لك أمر عظيم الله قد تكفل بعصمة نبيه عليه الصلاة والسلام عصمة أحاطه الله بها من أذى الكفار والمعاندين والحاسدين عصمة لم تمنعه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وكان الأذل الذي يبلغه عليه الصلاة والسلام اذى محتمل اذن يمكن الصبر عليه، أذا الجهاد وأذا التعب واذى النصب وأذا السخرية والاستهزاء، أذا الإخراج من مكه والإجبار على الهجرة، أذا مفارقة الوطن والأهل والولد، كل ذلك حاصل. لكن هذا الأذى وبقاؤه مع العصمة الإلهية ليجمع الله تعالى له بين عصمة وصيانة ربانية وبين أجر عظيم يناله بأذا كفاري. الكفار الأمة ومؤذيها ومعانديها فجمع الله تعالى له بين شرف الأجر باحتمال الأذى وبين العصمة والحفر وبين الشهادة بموتة السم كما يفسره بعض العلماء أنه لما قال إني وجدت أثر السم قالوا أبى الله إلا أن يجمع لنبيه بين النبوة والشهادة فكانت موتته بوجود أثر السم كما حكاه عليه الصلاة والسلام يجعل ذلك معنا قريبا من نيل معنى الشهادة التي يجدها من مات مبطونا أو بأذن من هذا القبيل خلاصة القول أن قول ربنا سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس إحدى كرامات رسول الله عليه الصلاة والسلام المبثوثة في كتاب الله ولون شريف عظيم وفيه قدر رائع من بيان هذه المكانة لنبي الأمة أن الله تكفل له بالعصمة من اذى من يؤذيه ومن عداوة من يعاديه واليوم نجد في هذا تفريجا كبيرا والله يا قوم وتنفيسا عما يعتصر القلوب المؤمنة من تطاول بعض سفهاء البشر وحمقاهم وكفارهم مما يظنون أنهم يتطاولون به على مقام النبوة في مقالة ساخرة أو رسمة تافهة أو عبارة ساقطة يؤلمنا ذلك بحكم القلوب المؤمنة المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لكن والله سرعان ما يتجلى ذلك الكرب ويتنفس الفؤاد المكلوم وهو يسمع ويقرأ والله يعصمك من الناس تكفل الله بعصمته حيا ألا يعصمه ميتا عليه الصلاة والسلام فإذا مهما بلغ أرباب الأذى والسوء والنكاية والحقد للإسلام ولنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام فاملأ فؤادك أخى الإسلام طمأنينة وثقة ورضا أن الله عز وجل حام حما نبيه وعاصم مقامه عليه الصلاة والسلام أن يناله أحد بسوء أو ينتقصه بقدر لكنه والله ديمومة هذا البلاء من المواجهة والفتنة لأمة الإسلام أن تبقى ثابتة على على هذه الركائز الكبرى على هذه الأمور الراسخة في الدين والعقيدة وأن تذود عنها وأن تبقى دونها حامية رافعة راية الإسلام ناصرة لله ولدينه ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله أي مكر تحكيه الآية في في هذه السورة عن كفار قريش وإذ يمكر بك الذين كفروا مكرهم كثير متعدد لكن أوضح مكر ما رسته قريش هي مؤامره القتل التي دبرتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام والتي انطوت عليها قصة الهجرة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يقيدوك ويأسروك أو يخرجوك يطردوك ويمكرون ويمكر الله ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وهذه الثلاثه هي الاراء التي انفتقت عنها آراء صناديد قريش إذ اجتمعوا يتآمرون على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن القصة كما رواها ابن عباس وغيره فيما أخرجه أصحاب التفسير وأرباب السير فيها الحكاية عما صنعته قريش مؤامرة برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها قريشا فرقت وخافت لما سمعت ببيعه الأنصار وخافوا أنه إن بلغ المدينة عليه الصلاة والسلام ليجدن من النصرة والمأوى والحماية ما يبلغ به دينه الآفاق وقد كان صلوات الله وسلامه عليه فتآمرت واتفقت واجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة يتشاورون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رؤوسهم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة أبو جهل أبو سفيان طعيمة ابن عدي شيبة ابن ربيعة النضر بن الحارث وجماعة من كبار قريش وحضر الاجتماع يقودهم ويرأسهم ويتزعمهم ابليس بنفسه إذ حضر في صورة شيخ من أهل نجد فقد يحضر المؤامرة حدث كون رهيب يا إخوة يحضره شياطين الإنس وكبير شياطين الجن والمقضية كبرى هي الحيلولة دون نبي الإسلام أن يفتح له في التاريخ صفحة جديدة وأن يعيش مرحلة يبلغ فيها دين الله عز وجل شرق الأرض وغربها اجتمعوا وتآمروا وتداولوا الآراء فكانت الآراء الثلاثة ما تضمنته الآية ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وتآمروا ويتداولون الرأي فتكلم متكلمهم وحضر معهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد فلما ترى أو قال اولهم أما أنا فارى ان تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت هذا قوله ليثبتوك فتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البيت غير قوه يعني نافذه صغيره تلقون اليه طعامه وشرابه وتتربصون به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء راي يبدو وجيها ويبدو قويا ومحكما في الحيلولة دون رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يختلط بالناس وأن يبلغ الرساله والدعوة فتكلم ذلك الشيخ فصرخ وقال بئس الرأي رأيتم والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي غلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك أن يثب عليكم ويقاتلوكم ويأخذه من بين أيديكم فقالوا صدق الشيخ هذا إبليس قالوا صدق الشيخ فتداولوا رأيا آخر فقال قائلهم وهو هشام بن عمرو قال أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير تخرجوه من أظهركم هذا قوله تعالى أو يخرجوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوه قال تحملوه على بعير تخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع ولا أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه قال إبليس ما هذا لكم برأي؟ تعتمدون عليه، تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم يعني عقولكم وسفها آراءكم، فتخرجوه إلى غيركم فيفسدهم، ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ قالوا بلا والله. قال والله لئن فعلتم لا يذهبنا ويستميل قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. قالوا صدق الشيخ هذا إبليس. فتداول الرأي مرة ثالثة كلما قدموا رأيا يظهر لهم أن ما وراءه من المكر ينبغي أن يكون أكبر حتى تكلم أبو جهل فقال والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يضربوه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها ولا أظن هذا الحي من قريش يعني بني هاشم قال ولا أظن هذا الحي من بني قريش يقفون ويقوون على حرب قريش كلها وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل يعني الديا فتؤدي قريش ديته فقال إبليس صدق هذا الفتى وهو أجودكم رأيا القول ما قال لا أرى غيره فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون عليه فاتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأمره الا يبيت في مضجعه فكان ما تعلمون من قصة الهجرة ومبيت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتحال المصطفى عليه الصلاة والسلام بصحبة الصديق مهاجرا إلى المدينة بعدما مكث في الغار ثلاثة أيام إلى آخر حادثة الهجرة. سورة الأنفال مدنية. والله عز وجل يقول فيها وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك والحادثة مكية. نعم. والله عز وجل يذكر نبيه نعمته عليه. لأن الآية قبلها واذكروا نعمة الله عليكم. ثم يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا. يعني أذكر يا محمد نعمة الله عليك. وهذه النعمة هي عصمة الله تعالى له من الناس هي حمايته أما رأي البشر يجتمعون يتآمرون بل إنسهم وجنهم يتآمرون وربه يدبر أمرهم من فوق سبع سماوات أي إنسان إن هذا محمد بن عبد الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بشر يتولى رب الكون تدبير أمره من فوق سبع سماوات يحوطه ينصره يعصمه يرتب له شأنه يحمي له أمره حتى يبلغ دعوة الله أما عقلتم عظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه أما والله ما حق أحدنا إذ بلغ هذا الأمر مبلغه في فؤاده وعرف حقيقة عظيم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أخذ نفسه بحزم وعزم لا يلوي على شيء إلا أن يكون أقرب الناس حبا وإيمانا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأشدهم استمساكا بسنته وأحرصهم على رفع رايته وأكثرهم غيرة على دينه وشريعته هكذا يفعل الحب بقلوب المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية إذن فيها عظيم القدر عظيم الحمايه عظيم النصره عظيم العصمه من الله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا ما قصده المصنف رحمه الله تعالى بقوله في ايراد الايه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله عز وجل قد حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام فأدى رسالة الله وبلغ الدين وأتم الرسالة وأشهد الأمة في آخر حياته وهو يقول ألا هل بلغت فتقول الأمة نعم فيقول اللهم فاشهد ولحق بالرفيق على صلوات الله وسلامه عليه نعم قال القاضي عيض رحمه الله تعالى وقوله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 والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم وذهولهم عن طلبه في الغار وما ظهر في ذلك من الآيات ونزول السكينة عليه وقصة سراقة بن مالك رضي الله عنه حسب ما ذكره أهل الحديث والسير في قصة الغار وحديث الهجرة نعم هذا حديث متصل بقوله تعالى والله يعصمك من الناس فإن الله عصم نبيه عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا من اذى قريش ومكرها وعنادها وصدودها عن سبيل الله فعصمه الله حتى مكن من تبليغ الرسالة وإبلاغ الوحي وتعليم الدين وما زالت عصمة الله تعالى به حتى بلغ مكر قريش أعظم المكر وهو المؤامرة على القتل فيما سمعتم قبل قليل فعندئذ وحي الله لنبيه عصمة ونصرة قال الله إلا تنصروه فقد نصره الله وهذا قول في كتاب الله نقرأه وإن كان على حادثة الهجرة وما فيها من نصرة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها رسالة في أذن الأمة إلى يوم القيامة أن يقال للأمة في زمن, في زمن آخر الزمان وما يتلوه وما يسبقه إلا تنصروا رسول الله فقد نصره الله فلينصره من شاء وليخذل من شاء فإن الله عز وجل قد كفى عبده فقال أليس الله بكاف عبده وتكفل بنصرته وقال والله يعصمك من الناس وتوعد بحمايته فقال إنا كفيناك المستهزئين لتعلم أن نصرتي أنا وأنت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو إلا إبراء لذمة ما هو إلا أداء لواجب ما هو إلا لون من الوفاء يبذله المؤمن الصادق واجبا مستحقا عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إياك أن تظن أن الله علق نصرة نبيه على نصرتي انا او أنت إياه عليه الصلاة والسلام أبدا فالله تولى ذلك بنفسه وجعل عصمته ونصرته عليه الصلاة والسلام عند ربه لكن ليبقى متسع للتعبير عن الحب في قلوب المحبين والوفاء عند الأوفياء والنصرة عند الصادقين من المؤمنين ليبقى مجالا مفتوحا وبابا مشرعا يأتي العبد فيثبت حبه ووفاءه إيمانه نصرته لرسول الله عليه الصلاة والسلام بما تبدو المواقف في الأمة والمجتمعات المسلمة عندما تقف الأمة وقفة حازمة تحول بين كل امرئ زين له كفره وشيطانه أن يعتدي على مقام النبوة أو يتطاول فتهب الأمة نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندئذ ينبغي أن تدوي في سمع الأمة هذه الآية الا تنصروه فقد نصره الله فالله عز وجل ناصر النبيه لكن ما أنا وأنت إلا أسباب فإن لم أكن أنا وأنت فثقت ما من سيأتي غيري وغيره وقد جعل الله عز وجل بعض خلقه ناصرا لنبيه وسخرهم لذلك وهم كفار كأبي طالب أتظن أن الله عز وجل يجعل أمر نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام موقوفة على امرئ متخاذل ومؤمن ضعيف يضعف إيمانه فلا يقوى على نصرة نبيه كلا والله ليسخرن الله لنبيه ما شاء من الأسباب ومن شاء من الخلق مؤمنهم وكافرهم لتحقق نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما الشرف لي ولك لو قيض لنا أن نقف موقفا ننصر فيه السنة وصاحب السنة عليه الصلاة والسلام والله الفخر لي ولك وإلا فنبي الله صلوات الله وسلامه عليه معصوم بعصمة الله منصور بنصره الله لكن الشرف والفخر لعبد استعمله الله عز وجل وهياه لان يكون سببا ينصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطيب بخطبته والداعية بدعوته والمؤمن الأعزل عن كل ذلك بثباته على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثبت قدميك حبا واستمساكا بالسنة وأعلنها أنك من جندي أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ولو لم تملك سلاحا ولا قلما ولا منبرا ولا رأيا لكنك تملك قلبا محبا وتملك فؤادا مطمئنا بالإيمان بالله برسول الله عليه الصلاة والسلام اعلم رعاك الله أن حياتك التي تقيمها على السنة ورفعك لرايتها في شأنك كله وحبك لها وتقديمك لشأنها على سائر شؤون الحياة والله إنه لون عظيم من النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم لنفسك وابذل ما تستطيع أن تعيش حياتك ناصرا للسنة منتصرا لها وعندئذ لن يظيرنا والله عداوة الأعداء ولا جهالة الجهلاء ولا حماقة الحمقى ولا تطاول أولئك أصحاب السخافة والحقاره في الرأي طالما امتلأت قلوبنا اعتزازا ونصرة وانتصارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فلنسمع على مر الزمان إلا تنصروه فقد نصره الله حتى لما فقدت الأسباب المادية في المجتمع البشري آنذا كل أسباب النصرة قريش ما كانت فيها قوة مؤمنة تنصر نبي الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف سخر الله تعالى له وكيف أعمى الله أبصاره يتامرون يا قوم الأسباب المادية كلها بيد قريش ذاك فمن ذا الذي يمكن أن يقف في وجهها من ذا الذي يمكن أن يأتي فيستخلص محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من بين أيديهم أو يقنعهم بالتراجع عن رأيهم تآمروا خططوا ودبروا ورتبوا فأتوا إلى داره وأحاطوا والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبين تدبيره تدبيرهم وتنفيذ مؤامراتهم إلا أن يفتح الباب فيخرج إليهم لكن لتعلم أن الله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله فسخر له من الاسباب ياتيه جبريل عليه السلام فيخبره بالشأن فيبعث إلى علي فيبيت في فراشه ثم يعمي الله تعالى أبصاره فيخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ إنا جعلنا في اعناقهم اغلالا ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فيعمل لها بصاره وينطلق بصحبة الصديق رضي الله عنه فياوي إلى الغار ثلاثة أيام لا يهتدي إليه أحد ولا يستدل على مكمنه أحد حتى الذي وصل وهو سراقة وقد وقف بقوائم فرسه على فم الغار وتقبل قريش وأحدهم يقف على فتحة الغار ليقول أبو بكر والله ما بين أحدهم وبين أن بصيرنا يا رسول الله إلا أن ينظر إلى تحت قدميه فيرى فتحه الغار ليقول عليه الصلاة والسلام مقولة القلب الممتلئ بنصرة الله له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أتظن الآن أن أنا وأنت وغيري وغيرك يمكن أن تقف نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام على بابه ويمكن أن يفشل مشروعها لتخاذل بعضنا كلا والله قد تكفل الله به في زمن وظرف ما كانت الأسباب في شيء منها كفيلا بنصرته لكن رب الأسباب أراد أن ينصره وأراد أن يحميه ويعصمه إذا املا فؤادك يقينا أنه منصور بنصرة الله صلوات الله وسلامه عليه معصوم بعصمه الله لكن دوري ودورك هو أجر لي ولك وشرف لي ولك وإبراء لذمتي وذمتك بل دعني أقول هو تعبير عن حبنا ووفائنا وصدق إيماننا فيما نتخذه من مواقف نصرة لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذي رد سراقه وقد أبصرهما وقريش تنصد مئة من الابل لرأس اثنين أن يؤتى بهما حيين أو ميتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر تستنفذ قريش كل وسائلها وكل أسبابها وإمكاناتها فما تهتدي إلى شيء ما كانت المسافة بعيدة غار ثور ولا كانت المهمة مستحيلة لكن عصمه الله فوق تدابير البشر ونصرة الله فوق أسباب البشر اعلم أن الله إذا تولى عبدا من عباده فإنه سبحانه يسخر له من الأسباب ويقيض له من الوسائل ما لا يخطر على قلب إنسان كن مع الله وأوكل شأنك إليه وتوكل وحده عليه وفوض أمرك إليه واعلم تماما والله كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن الله كاف عباده المتقين ومتول أولياءه الصالحين هذا المعنى العظيم تجده واضحا وضوح الشمس في هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو إذا طرف من معاني قوله سبحانه والله يعصمك من الناس عصمه من أذاهم عصمه من عدوانهم ومؤامرتهم إلا تنصروه فقد نصره الله ولهذا قال المصنف رحمه الله وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أذاهم بعد تحزبهم لهلكه وخلوصهم نجيا في أمره يعني لما اجتمعوا في دار الندوة على نحو ما سمعت في مؤامرتهم وتداولهم للرأي في شأن التخلص منه عليه الصلاة والسلام قال والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم وذهولهم عن طلبه في الغار وما ظهر في ذلك من الآيات ونزول السكينة عليه السكينة التي كانت تملأ فؤاده وفؤاد صاحبه طمأنينة وثقة بنصر الله وبوعد الله يقول الله عز وجل في, في هذا الآية كما أخبر سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها يخبر الله أنها جنود ما رؤيت قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم قال وقصة سراقة ابن مالك حسب ما جاء الروايات في شأنه قال في قصة الغار وحديث الهجرة في قصة الغار عند الاختباء ثلاثة أيام وفي حادثه الهجرة لما أكمل عليه الصلاة والسلام طريقه من مكة إلى المدينة في مسير يبلغ الأيام والليالي المتتابعات وقريش لا تهتدي إليه وقد أرسلت تبحث ورصدت الجوائز واستنفرت كل الناس فما اهتدى أحد إليه يسلك الطريق عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يرجف فؤاده خوفا وحرصا وشفقة على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ الله به وبصاحبه أرض المدينة سالبا امنا مطمئنا أي نصرة أعظم أي عصمة أكمل أي حفظ أتم من تدبير الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فهذا وغيره أيها الأحبة الكرام من المواضع العظيمة في كتاب الله التي تنبئ عن عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه مواضع كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم أنزلها الله تعالى وحيا يتلى وقرانا يحفظ وآيات تتردد وتحفظ في صدور المؤمنين لتبقى علامة وأمارة إلى يوم الدين أننا أمة حضية برسول الله صلى الله عليه وسلم حفية بما له من المكانة عند ربه وملؤنا ذلك الشرف فشرفه عليه الصلاة والسلام شرف لأمته وكرامته عند ربه عز وجل كرامة لأمته والمكانة السنية التي بوأه الله تعالى إياها هي مكانة شريفة تنعمت بها أمته هذا القدر إذا استقر في قلب العبد المؤمن اينع حبا عظيما وأثمر صدقا ووفاء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه لتعلم عبد الله أن ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب والوفاء ينبغي أن ينطق به قلب المحب اعترافا وإيمانا وثناء ووفاء وأظهر ذلك وأعظمه كثرة الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه فإذا أقبلت ليلة الجمعة وجدت فيها متسعا وإذا جاء يوم الجمعة كان فرحة تستكثر فيها من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ربك قد صلى عليه وملائكته صلت عليه فقال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه فربك يصلي والملائكة تصلي ثم لا تزال ساكتا حسبك أن تنطلق وشارك هذا الملكوت الأعلى في الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الشرف لك والذخر لك والأجر لك بقدر ما تستكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة وتسليم على جوده الأندى على جاهه الأسنى على هديه الاهدى صلاة وتسليم على نوره الذي أضاء لنا الدارين يهدي الورى رشدا صلاة وتسليم ينهران عمرنا يزيلان عنا الهم والغم والجهد فصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد عدد ما صلى عليه المصلون وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم ألزمنا سنته وأتبعنا طريقته واملا قلوبنا بمحبته يا كريم يا منان نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العولى أن تورثنا حبك يا كريم وحب نبيك العظيم صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا يا رب بهديه مستمسكين وبسنته ملتزمين وعن دينه منافحين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ونحن في رحام بيتك الحرام في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام اجعل لنا ولعبادك المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ارحم يا رب موتانا واشف يا رب مرضانا واهدي يا رب ضال لنا اللهم اصلح لنا قلوبنا واهدينا سبل السلام اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اغفر يا رب لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم رحمة واسعة أحياء وميتين وأورثنا يا رب برهم وأكسبنا رضاهم يا رب العالمين واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتك في جنات عدن يا أكرم الأكرمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آ